يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين وَنُمَكِّن لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ أَعْدَاءَهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إليت وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهم وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا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 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدًّا وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَرَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَا لِهَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَىٰ ف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 ق رَبِّ بِمَا أَنعَنْ تَلَ فَلًا أَكُونَ بَعيرًا للِْمُجرمين فَأَصَقَ في المدينينَةِ خائِ فَهيةَ تَ رَّبُ فَإِذ الَّ لِسْتَم صَرَهُ بالِالأَمْس يَاسستَصْرِقُ قالَالَ لَهُ مسائَّك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 من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائف إن يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهبيني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تزودان قال ما خطبكما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 وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقذل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء وأُقِمْ إِلَيْكَ جَنَاحَ كَمِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتنت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِي وَمَنْ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 ناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا انشانا قرنا فتقاول عليهم العمر وما كنت ثاويا فِي أهل مدينة تثنو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما, لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من ربك قِلِكَ عََّم ييتذَكرون وَلَلا أَن تُصبَ مُصيبَةٌ بِماَا قَدَّمَت أيديم فَقولُ رَبَّنَا لَناَا أَرسَلتَ إلينا رَسُول فَقولُوا رَبَّن لَناَا أَرسَللتَ إلَنَا رَسولًا, رسولا فَنَتَّدِ آياتِكَ وَنَكُونَ منِنَ المُؤمننين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يَكْفُرُوا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب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 ألا إنك يؤتون اجرهم مرتين بما صدروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمادنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتى الجاهلين إنك لا تهدي من أحبذت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن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 فَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنِ ابْتَعَثَاهُ مَكَانَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا بَاءَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَبْصَارُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 قُل اَرَأَيْتُمْ اِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَأَمِنْتُمْ مِمَّا فِي السَّمَاءِ أَمْ مِنْ مَا فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ان قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنؤ بالعصبة للقوة اذ قال له قومه لا تفرح اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرح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 ذِلِكَ إِلَيْكَ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ الله اللَّهِ إِلَهًا لا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا